بوك تو ننتذي تتات ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون لتسا باشكرين دتسا حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة وذاتي مشتي بوكو ريلادشم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 سيسافر اما بالباص او بالقطار سيسافر اما بالباص او بالقطار ايضا اوس صوت نمرميه او سنسر نمنجس سياتي اما اليوم او غدا باكرا سياتي اما اليوم او غدا باكرا ايضا اوستنه اوسن هوتل سيسكنوا اما معنا او في الفندق سيسكن اما معنا او في الفندق ايفل اسبانيش و انجليش انها تتكلم الاسبانيه كما ايضا الانجليزيه انها تتكلم الاسبانيه كما ايضا الانجليزيه ايكيتور سي في مدريد استو ادن لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن أيونيس اسبانين as well as englin انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا اين كنت تمطلا Or edhe tembel. Inna hu leysa faqat ghabiyan, bël aydan kasoolan. Inna hu leysa faqat ghabiyan, bël aydan kasoolan. I unikus të dheytem ebukur, or edhe intelligente. <t -headed> <t -fo -te> Inna ha leysa faqat gjamila, bël aydan zakia. Inna ha leysa faqat gjamila, bël aydan zakia. Ein hochflecht, vetem germanisch, por edhe frangjisht. Inha la tetekellem faqat al-almaniya, bal aydan al-faransiya. Inha la tetekellem faqat al-almaniya, bal aydan al-faransiya. Und nuk luaj as piano, as kitare. La astati'u an a'zifa 'ala al-piano wa la 'ala al-qithara. لا استطيع ان اعزف على البيانو ولا على الجيتار. Non conosco il cercei, as valz, as samba. لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا. Non posso ballare il valz o la samba. لا استطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا. Sto a operan, a balletti. لا احب الاوبرا ولا الباليه. لا احب الاوبرا ولا الباليه سما شبيت بو نوش اكم شبيت يكاتي كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعه اكبر كلما انتهيت منه بابكر سما شبيت ويش اكم شبيت منتشكش كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كما تيبرت بلاكش اجما باك اويت مندي كلما تقدم المرء في العمر كلما اصبح اكثر رضا كلما تقدم المراة في العمر كلما اصبح اكثر رضا